بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ وَيْلٌ لِّكُلِّ هُمَزَةٍ لُّمَزًا الَّذِي جَمَعَ مَالًا وَعَدَّدَهُ <تصفيق> يَحْسَبُ أَنَّ مَالَهُ أَخْلَدَهُ <تصفيق> كَلَّا لَيُنبَذَنَّ فِي الْحُطَمَةِ <تصفيق> وَمَا أَدْرَاكَ مَا الْحُطَمَةُ نَا اللهَّ المُقَدَ أََّك تَِّعُ عَ الأففدَ إِه لَجِم مُقصَدَ فِي عَمَد مُ